حاسس أنت صحبتك، أهما السبب في زلت؟ حاسس أنت صحبتك،, صحبتك أهما السبب في زلت؟ لا تيأس الدنيا بخير، جربت غير صحبتك. Jerab tak, jerab tak. Coba tak, coba tak. Coba tak, coba tak. أنها يسير يا صاحبي في سكتك جلب تغير صحبتك جلب تغير صحبتك, جلب تغير صحبتك, صحبتك لو حاسس أنت صحبتك أم السماء انا احبك امس في سلت لاتي اس الدنيا بخير جربت تغير صحبتك جربت تغير صحبتك ابعد ولا تبقى أسير تبقى أسير خلك على هالدنيا طير وفأنت من تاح بالدين تحلى دنيتك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك لو حاسس انت صحبتك اغم السبب في زلت لو حسنت صحبتك هم السبب في زلت لا تياس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك درب الخطى بحرا غزير بحرا غزير يا ما غراك قبلك كثير والصحبة فيه مركب صغير يا تسحب أو يسحب Jalab, tegayr sahabatak Jalab, tegayr sahabatak